يُرَءُ مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ آتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَفَاْرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادقين.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۖ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ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 إِلَّ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعْدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقُمَا أَتْعِبَتَانِي أَمْ أَخْرُجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَابِمِي وَهُمَا يَسْتَغِفَانَ وَقَدْ خَانَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَانَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين.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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَةٍ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَبَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجذي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا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 اِذْ كَانُوا يَدَّعُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً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 قَ يَا قَوْمَنَ إ سَمعْنَا كتابًا قُزِلِ بَعبِ س مصَدِّ قَلّماَا بَْن يدي مصَدِّ قَلّماَا بَْن يدَيْه يحدي إلى الحَّ وَإِلَ أقريق مستُتَكيد